بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاجِي إِذَا قُلْنَا قُتُمُ نُسْأْفِقْ لِقَوْمٍ سب <تصفيق> لا <تصفيق> حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغت اذْهَبْ مَعَ عُرْفٍ وَاشْهَدُ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاشْهَدُ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأْتُونِي مئی تخ مئی سل حسب لكل شيء قدرا وَاللَّا إِيَا إِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اُرْتَبْتُمْ فَعِدَتُهُمَّ فَلَافَةُ أَشْرُ تلا تو آسوریوں ترجمة نانسي قنقر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُمَّ مِنْ حَيْثُ سَكَانِ بہینک وَإِنْ رہیم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته لا يكلف الله نفسا إلا ما آتا ذا سيجعل الله بعد عسر يسرا وَوكأَين مِ قَةِ الن تَنت تعَأَمر بغصُولدِي فَح سَذَّ غاححِ سبًا الذين <تصفيق> آمنوا بمبئی إلهًا فانق قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق السماوات والسماء نژب نل گریش کوئی